يا سلام سيبنا الوقت يعدي اوان ما حسبناش اللحظه الجاية كل ده اسمه كلام حشنا العمرين ربي حنان بس نسينا نقوم غيره وما يهمكش عادي اسمع مني الساعه مش وقت عتاب اقوله إيه لو نرجع تاني وبدل ما تكون وحداني تسندني معك ونقوم فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة عزمني على نقطة جديدة وخلي حسابك الضحك عليا فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة عزمني على نقطة جديدة وخلي حسابك الضحك عليا ما نقرأ المكتوب علشان نلقى هموم واسيه ده اسمه كلام عشنا العمر ان ربي حمام بس نسينا نقوم غيره عرفت مشغول ليام دي ما انا زيك بس عندي حكايات صعب اخبيها وك منك دار بحالي مذكرني وعارف مالي مستني عشان أحكيها فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة عزمي على نقطة جديدة وخل الحساب الضحك عليا فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة عزمي على نقطة جديدة وخل الحساب الضحك عليا قد الدنيا اناني وعالي وانت لوحدك وانا لسالك عمر هعيشه معاك لو يوم ماشي براحتك بس راهني على يوم منك وسنين مني انك ما بتعرفش تعوض وما يهمكش عادي اسمع مني السعاده مش وقت عتام اقوله وبدل ما تكون وحداني تسندني معاك ونقوم فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة عزمني على نقطة جديدة وخلي حساب الدحكة عليا فاضي شوية ده أنا وحشاني القعدة معاك ونمقدر تشتيج هناك هستنى كل مرة الجاية فاضي شوية شرب قهوة بحتة بعيدة عزمني على لكتة جديدة وخلي حساب الدحكة علي فاضي شوية ده وحشاني لقعدة معاك وإن مقدرت ما تشتيجي ماك هستنى كل مرة الجاية